ثفعت بعض الأمكنة في الشرع بمكينها وإن منزلة المكان بالمكين فعندما ولد علي في الكعبة شرف الكعبة وعندما ضمت كربلاء جسد الحسين ارتفع شعر القلوب والها إذا شئت النجاة فزر حسين لكي تلقى الإله قرير عينك مع بداية محرم كثير من أخواننا المؤمنين وأصدقائنا كانوا يسألوننا الدعاء أن يذهبون إلى كربلاء يبلغهم الله في الأربعين أن يطوفون حول الحسين الله بحق الحسين حقق مليتك كل من يتمناك زائرا يا عبا عبد الله يا زائر ضريح حسين بلغ عاد ليرسال جكت على الخدن همى صدق يا ابن النبي سجرا يا شمه حسان الكل يقول الكل يقول حزن <تصفيق> توجه <تصفيق> الى كربلاء <تصفيق> يا زاير ضريح حسين بلغ عن يرسال قل لو دار تجري وإن الوالهين أين المشتاقون إلى الحسين إلى تلك المناير إلى تلك المشاهد إلى تلك العتبات ماذا تريد أن تقول للزائر قل له لو دمعتك تجري على الخد همال صدق يا ابن النبي صدرا. ده حسين حسين حسين ان للحسين حرارة لا تبرد في قلب محبي حسين صدق راسا يا ابن حيدر هدي يا راح للشامات صدق راسك يا ابن حيدر هدي يا راح للشامات حس يا حس اي ام اتكلم عن الام التي رضعتني اتكلم عن ذلك المهد الذي عندما كانت تهدهدني فيه تهدهد قبل الحليب في اذني حسان يا دمتك في المهد دفء الحنان على ثوب امي والملحح وقبل الرضاعة قبل الحليب تقاطر اسمك في رايح بها الليالي ببناتك مطفالك رضعانك الرجال وياك ما عليهم جناح مقوياء يتحملون الضلام يتحملون البراري يتحملون القفار لكن كل شوية وان من هدج لو ان رايح اخوه يا حسين يا حسين حسين اردت الخروج جعلت الطريق على اضلعي وحين انحنى بك مكل الجوال سقطت ولكن على اذرعي وحين قطعتك سيوف الطغاة جمعتك في قلب المنعي وها هنا اصرق حسين يا عزيز لا اخو في الصوت شك ان ذكر الحسين بجت عيني على مصابك يا ابو السجاد يا مظلوم على مصابك بجت عيني يا من عن الشر محرو صديقي يا ابن نبي مقروح جسمك وزعه القر وراسك عن رماح يلوح يتلوى الوحي آيات حسين قلوب المشنقة تقول حسين حسين طريح علام فتتت بني من الماء. اه. حق جدي انا مطيان. اه. اكسفوني قليلا من الماء. اه. اه. اه. انقبعانينا الحسين صاحب زينب مات اخويا. مات اخويا. على يا على الرمضان وعدوى على جسمك يا واسفاخي لها ترضى حريمك راحة يسارة السلام على النساء المسبيات السلام على النساء المهرولات إلى مصرعك ليف وجلزين الشعار خرجوا بملاءةهان يا دم له ذلك اللعين. اقولها? اقولها? اقولها? اقولها لزكربل اليوم ابو علي? على ترابش رفس اللعين برجله يا صاحب الزمان. حريمك راحتي سارة يا بو السجاد شي ترضي. صابت افجع الشيعة. شو تسوي? وقدت تلقم على الهامات حسين. حسين.